بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مشطور في رفع منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المشجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتشير الجبال شيرا طويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوب يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أن أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم إنما جزون ما كنتم تعملون إن المستقين في جنات ونعيم تأكهن بما أثاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على شرب مصفوفة وزوجناهم بحور معين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغوا فيها ولا تاسين فيطوف عليهم غيناهم لهم كأنهم لؤلو مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في يهلنا مشقين تمنى الله علينا ووقانا عذاب الشموم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 فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُ بسلطان مُبِينٍ أَمْ له الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَوْرِنٍ نُثْقَلُونَ أَمْ عندهم الغيب فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كيدا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرثون فذرهم حتى أولاقوا يومهم الذي فيه يصاقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون فإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم واخدد لحكم ربك فإنك بأعيننا وتبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإجبار